ان قاد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخل لا تدخل المسجد الحرام ان شاء الله لا تدخل المسجد الحرام ان شاء الله وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب لَنْ كُنْتَ جَاءَ أَكُونَ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَنِ التَّمْحِيرِ صِنْ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ